نفسي افدي يخيرا من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي افدي يخيرا من وطئ الثرى نبي الهدى ور ا ختمن نبينا الكرام جميعهم حبيبا اله وعلى وحي ربي وتنزيله القرآن عصمة من قوم أتاه أمين الله جبريل الجهرة Wakala Rabbil Arshi yagbudu fi piram, wa asra bihi Rabbul Adzim ila ala, fasyubhan man asra wa burika مُعظَّمٌ قَدِيمٌ فِي كُلِّ حَضْرَتِ مُعَظَّمٌ مَرْفُوعٌ عِنْدَ الْغَدْرِي وَالدُرَا خَلِيلٌ صفي Habibi Rasul Allah, Inni nizil kum, ala bab kum arjufiyya حَبِيبِين رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي عَبِيدُكُمْ فَغِيرُ ضَعِيفٌ لَا أُطِيقُ تَصْبِرُ habibi rasulullah wali rahimun yadrimuha kullu man كشفي مهم في مرابعنا قرون حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنور الهدى ما ترى حبيبي رسول الله كن شافع لنا إلى ربك الرحمن أحسن من براء يسنح لنا وضعه لنا ان يفيثنا ويرحمنا ان المعيشه تكدرت بجدب وانكحتت متمدا وفتنه وجور ولات الفطقل كل بالحر فسنو تعالى يبدل الجد والغلاء بخسب ورخص في المداينه والقران صلح ولت الامر عند الفساد ويوجذهم للعدل من سنه الكرام فيا رب يا رحمان اشفع نبينا رسولك فينا وكفي من جارة واجتراك ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدفى مرامي كل من خال واشينا إلى الحق والهدى واختم لنا بالخير إن أزمع السراء فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والجسد في كل ما عرض، وصلي على روح الحبيب محمد، وسلم وبارك كل ما بارك jawam ma'al ali wal تمت وفى الحمد لله فتمها عبيرًا ومسكًا للوجودي معطرًا وتمت وفى الحمد لله ختمها عبيرًا ومسكًا للوجودي waqtirama ya rasulallah undur ilayna